Lubbika la kull wa la namu lubbika la kull wa la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 شي خير وفي الاسوار احرار تضاموا فوالله ما في العيش خير وفي الاسوار احرار تضاموا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 محلا وجند الله لادين يقاموا وجند الله